وَيَقُوفُ عَلَيْهِمُ الْغِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ لَعَمَّ نُهًى وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ أَخَاوِرَ مِن فضة وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا عَشَانَ رَكُم جَزَاءً أَوْ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا رَحْنَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ كَفُورًا فَانْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَطَهِّرْ لَنَا الطَّوِيلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَيَذَرُونَ غُرَّاءَهُمْ يَوْمًا ثقيلا. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبدِيلا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيَخْتَارُ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۚ وَذَٰلِكَ رَبُّكَ عَظِيمٌ حَكِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْمُغِيثَاتِ رَحْمًا الملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبع ملاخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقهم مما جَعَلناهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَّرنا فَنَعْمَلُ قَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا نُحْيَاءُ أَمْ أَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ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 إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالا تنصف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ لَوْلَا إِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَاكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ قُولُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ